إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ فَقَالَ إِنِّي مُنَزِّلٌ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَقَضَيْتُ عَلَيْكُمْ بِهِ صَيحًا وَبِقَصْفٍ وَأَنزَلْتُ مِنَ وَمَا أَنتُمْ لَهُ مِنْ بِهِ جَنَّاتٍ مُتَنَظِّفَةً إذ يغشِكُمُ النُّعاسَ أَمَنَةً لِّنَوَّهُ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَايِ مَا مَا لِيُطَهِّرَتُهُ وَيُذْهِبَ عَلَيْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَيُذْهِبَ عَلَيْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُتَبِّتَ بِهِ الأَقْدَامُ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 وما يولهم يومئذ دبره إلا متحرف للقتال، إلا متحرف للقتال أو متحيز إلى فئة، أو متحيز إلى فئة، فقد ذاب بفضل من الله، ومأواه جهنم وبأس المصير.